يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الخطباء يوم الجمعة يقول اللهم هيئ لهذه الأمة أمر, أمر رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك فهل هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الذل والصغار على من خالف أمري يدعو لهم بالتوبة يدعو لهم بالتوبة لكن الذي ورد في الأثر ويذل في أهل مصير يعز فيه أهل ويذل هذا الذي ورد في الأثر نعم